من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين لأنه هناك سعيدة القبائل قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون باسم الرب الليل ياب اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريوحنا البشير بركاته علينا أمين فصعد يسوع إلى اورشليم ووجدا في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والسيارف جلوسا فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم السيارف وقلب موائدهم وقال لباعه الحمام ارفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت ابي بيت تجاره فتذكر تلاميذه انه مكتوب غيرة بيتك أكلتني والمجد لله دائما